ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب